رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبهي نسبعين وصل الله على محمد وآله الصيبين الطامرين استحالة القسم الرابع أن استحالة الرابع وهو الموضوع الخاص والموضوع له العام فنقول في بيانه ان النزاع في امكان ذلك ناشئ من ان النزاع في امكان ان يكون الخاص وجها وعنوانا للعام وذلك لما تقدم ان المعنى الموضوع له لا تطوره بنفسه او بوجهه لاستحاله الحكم على المجهول اعتبار العهد ضعيفه بعد ايام صارت معطلين يعني. احنا لا غيرت في ذلك عايز ذلك الماضي باعتبار بعد العهد فرح الخدمه بشكل فري كان الكلام في ذلك الماضي في الله عليكم السلام وقلنا ان الوضع حكمه والحكم يحتاج الى تطور المحكوم عليه قبل الحكم عليه ومثلنا بمثالين مثال من العرف العام ومثال من المنطق وقلنا ان الحملاء حكم ايضا اذا قلنا زيد قائل فنحن حملنا القيام على زيد والحامل حكم ولا بد أن نتطور زيد والقيار يعني يقوم ثم نحكم عليه ثم نحمل عليه في القيار فنقول زيد قائم وقلنا أن الموضوع وضع ليحكم ليحمل عليه والمحمول وضع ليكون محمولا المصنف يقول الوضع فلا الوضع يحتاج الى طرفين يحتاج الى تطور المعنى اولا وتطور اللافظ ثم نحمل اللافظ على المعنى لكن المصنف قال حتى لا يكون الحكم على المجهول ذكر المصنف ان الشيء ان المعنى المتطور مره يتطور كمعنى عام كله. ومره اخرى لا يتطور كمعنى خاص وليس فيدي يعني مرة أتطور الإنسان كمعنى خويل ومرة أخرى لا اتصور زيد داخل معنى الخاص لزيد بعد التطور أبع الله للمعنى العام أو للمعنى الخاص ولكن تفور الشيخ قلنا إما بنفسه تفصيلا أو بوجه من وجودها ثم أضع اللفظ إما للمتصور أو لغير المتصور فتنتج عندنا أربعة الأقسام للوقت الحاله الأولى كما فضحناها في ذلك حتى ليس التشوش الحاله الأولى قلنا مر المعنى المتصور عام والموضوع له اللفظ أيضا عام كيف هذا؟ الوضع عام والموضوع له العام هاي حال أولا؟ والحالة الثانية أتطور المعنى الخاص وعضع اللفظ بنفس هذا الخاص فالوضع خاص والموضوع له خاص والحالة الثالثة اتطور المعنى العام الكذني المفتوم العام الذي ينظر على كثيرين واضح واضع اللفظ للفرض الخاص فيصمى الوضع عام والموضوع له الخاص والحالة الرابعة بالعب أتطور المعنى الخاص الفرد الخارجي تفصيله، لكن أضع الله لا لفرد خالج إنما أضعه للعام فيصير الوضع خاص والموضوع له حام هذه اقسام عهد إلا أن الذكر ذكر بحث اقسام قال بعد ان تعرفنا على هذه الاخسام ندحل هذه الصغار هذه الاخسام الاربعه كلها ممكنة او لا واذا فرضنا ان كلها او بعضها ممكن هل هو واقع في الخارج او لا أما الجواب على السؤال الأول فالمصنف ذكر في الدرس الماضي قال أما القسم الأول والثاني والثالث فكلها ممكن ممكن مواضعها ممكن أما الرابع المبرقات والموضوع له العام فالمصنف قال هذا ليس ممكن وفي مقابل ممكن شيء مستحيل إذا لم يكن ممكن فهو مستحيل حتى نجد الثلاثة الأولى قلتم كلها ممكنة سؤال آخر كلها واقعة في الخارج واضحة يعني شنو يعني شنو معنى الواقع واقع يعني لو في الخارج أمثلة أول هذا معنى واقع في الخارج لو او أولى أثرات له واضحة هل الثلاثة الأولى ممكنة واضحة ممكن القماملة يقول أما الأول والثاني ممكن وواقعني. اما الثالث فمعركه الآراء معركه في الآراء في القسم الاول خذ سؤال الاول واقع لماذا قال أما ممكن فقلنا أما واقع فنقول نعم القسم الاول واقع يعني الوضع العام والموضوع له العام واقع لماذا واقع قال لان له امثله كثيره امثلته اسمار الاجناس اسمار الاجناس قلنا في درس الماضي اسماء الاجناس مثل مثل تشطبق الكل هذا معنى اجناس بعد ينطبق على كثير الانسان الكل بعد الشجر شجر كتاب قلم لكن مو هذا القلم هذا الكتاب لا عنوان كتاب اسم الجنس الكتاب الذي ينطبق على هذا وعلى هذا وعلى هذا الى واضح يصير فأمسلة هو أسمار الأجناء واضح لأن المعنى المتطور هو العام الإنسان الحيضان الماضح المفهوم العام وأنا المتطور الواضح أضع وفتا لفظ الإنسان لهذا المعنى فالوضع عام والموضوع له عام أن القسم الثاني واقع يقول نعم يعني الوضع الخاص والموضوع له خاص يقول واقع نعم مثاله ممن أشخاص المعروف بالعلامات الشخصية. نبدأ بالمثال مثلاً واحد من الأخوة المتزوجين أحد الأخوة المتزوجين يرزق اليوم مثلا بمولود الله يقيف وهو ويرزقه بولد. اسمه زين الآب اسمه زين زين أدمت هم رضي بولد ما شاء الله وسموه محمد محمد عاد عيونك كبيرة. هذا من بعض الصدق. ذي يرتق بولد يريد أن يضع له إذن سيتطور تلك الذات الخاص نفس ذي هذا الطفل الذي وضنه كذا ولونه كذا وظله كذا وعرضه هذا ذي الخاص الخارجي ثم يقول أنا تطورت إلى الخاص. وأريد أن أضع اسم لهذا الخاص فأسميه هذا الذات الخاصة أسميها محمد علي فيصير محمد علي بن زيد فزيد الآث تطور الذات الخاصة الخارجية أيضا للفض الخارجي ووضع اللفظ لنفس هذه الذات الخارجية فيسمى الوضع خاص لأن المتصور المعنى خاص والموضوع له اللفظ أيضا خاص لأنه وضع لهم محمد علي لهذا ليه من ذلك فالأول والثالث واضع لهم محمد النمط والخلاف في المعرفة الثالث في القرن الثالث عشرة الوضع عام والموضوع لكل خاطئ ممكن نعم واقع او لا هذا محل تحت بين العلماء الاصوليين معركة الآراف قوم المعارف في اول مهاره في مصر واقع او لا اذا واقع نقول بشكل اخر له امثله الخارج او لا من قال بانه واقع باداره اخرى قال له امثله الخارج من قال بانه ليس واقع. قال بانه ليس بامثله الخارج هو واقع او لا في مصر القول الاول هو انه واقع ودليله قال دليله المصدر امثله خالص مثلا قال الحروف الحروف الحروف موضوعة الوضع فيها عار والموضوع خاص بعد غير الحروف غير الحروف المسمات الأسماء النبهرة مثل الاسم الموصول وأسماء الإشارة صحيح الاستفهام ليس يسمونه المبهمة؟ الاسم الموصول اسم مبهم. مثلا واحد يأتي يدخل يقول السلام عليكم نقول له وعليكم السلام يقول جاء الذي الذي يعني مبهم مبهم يعني يحتاج إلى من يوضحه فنضع جاء الذي ضرب زيدا بالأمث مثلا فهذه الجملة الأخيرة ضرب زيدا بالأمث توضح المبهم سنعرف أن الذي ضرب جيداً بالآن هو عمر فنقول يقصد بالذي عن لكن متى عرفنا أنه عمر بعدما اضفنا إلى الذي اضفنا جملة كاملة فهذه الجملة وضحت الذي فيسمى الاسم المبهم لأنه يحتاج إلى توضيح وهكذا اسم الإشارة هذا جاء هذا هذا من يحتاج إلى موضح إذا لم يوضع بجانبه موضح يسمى اسم المزعمه فيحتاج الى غيره ليكون بفوله قالوا <تصفيق> ليش ليس لواقع قالوا ليس لو تقارف <تصفيق> من سنه هل اخذ حقا لا ولا اخذ حقا حتى يدفع إلى هنا الى منزح الطبخ الثالث السالف ممكن نعم خلاصه بين من قال بانه واقع قال له امثله من قال بانه ليس بواقع قال بان ليس له امثله اذا ما تصنعون بهذه الامثله الحروف اثناء الاشاره ادوات الاستفهام بعث الاسم الموصول قالوا عندنا بحث في هذه الامثله نقبلها لا نقتلها هذا بحث اخر خذ نقض المصر تفضل تكلم يقول لا الان لا اتكلم اريد ان اتكلم عن القسم الرابع قبل الثالث اذا أن ان الرابع ما لا مستحيل بعد ذلك اتي الى الكلام في القسم الثالث لان الكلام في القسم الثالث طويل جدا أما القسم الرابع الوضع الخاص والموضوع له العام ايها المصنف ممكن أو لا اجد يقول عندي مستحيل هل رابع الوضع الخاص والموضوع له العام. ممكن يقول لا عندي مستحيل عندي المباركة مستحيل. لماذا مستحيل قال حتى يتبع معنى الاستحالة أحتاج أن أبين مقدمة وهذه المقدمة في الدرس الماضي مرت لكن تفصلها الجهد الافضل ها المفضل. يقول نحن قلنا في الدرس الماضي ان الوضع صخور، والحكم يحتاج الى تطور واضح ما؟ والتطور قلنا اما تطور للشيء بنفسه تفصيلا، أو تطور للشيء بوجه من الوجود يعني إجمالا. قلنا في الماضي. خب استعد ماذا حس يكمل هذا الدرس؟ قلنا المتصور مرة يكون عام ومرة يكون خاص هنا عندنا لا سؤالة. السؤال الأول هل يمكن أن يكون العام وجها من وجوه الخاص أولا السؤال بالعكس هل يمكن أن يكون الخاص وجها للعام أولا إذا هذه الإجابة إذا الإجابة على هذين السؤالين السؤال إن استضح يستضح لماذا مستح الله أن العام يكون وجها للخاص المصنف يقول نعم يمكن ومثاله القسم الثالث القسم الثالث المتطور فيه عام لكن الموضوع له الله خاص فإذا الآن يمكن أن يكون وجهاً للخاص مثلا اتطور مخل الإنصال العام لكن في الدرس الماضي قلنا ما يبطل بالعام هنا الكلي والطبيعة يبطل بالكل الكلي الكلي المشيغ الأقر نعم شوش الماضي صحيح؟ يعني مرة انا اتطور كل يوم الطبيعة حيوان صحيح لك مهلا اللقصو اتصد بالكل ذات ذات الكل اللي يشار به يعني يصبرنا وطريق وحاكم عن الأفراد هو هذا مو مؤخص طبيعة خطأ لا ما ليه؟ ما ليه؟ ما ليه؟ ما ليه؟ أي المصنف يقول هل يكون العام وجهاً الخاص يقول لا أتطور المعنى العام يعني النساء الكتن المشير إلى افراد ثم موضع اللفظ لزيت بن ما موضع اللفظ للرنساء صحيح تطور بالإنسان الكلي لكن وضعت اللفظ لزيت بن ارقم بن خالد. يمكن يقول نعم لماذا يمكن يقول نحن قلنا من الشروط أن يمكن التطور تطور الموضوع على وهنا زيت صحيح ما تطورته تفصيلا هذا صحيح لكن حينما تطورت الكلي أنا في ظنه هو مستغطل في ظنه تطورت الافراد حينما قلت والعصر ان الانسان لفي خسر يعني اقصد اللي في خسر عمرو بطل غضه الانسان الكلي الذي ليس له في الخارج وجود لا مقصود ذاك الفرد الخارجي في خسر صحيح ذكرت الكلي لكن مستبق في ظنه الافراد فانا حينما استحبت الكلي مفهوم الانسان الحيوان الناطق استحضرته بما هو مشير نرآخ طريق حاكم عن الأفراد فاستحضاره للكلي في ظنه حضرا جزء فهنا الجزء حضر ولو اجبالا فأي حضر ولو حضر تفطيله حضر من لكنا وملاكرة حضر حضر يكون الآن وجهة الخار ممكن مقبول لكن نحن قلنا الرابع مستحيل لأن موقوف على هذا الجواب على ان الخاص لا يمكن ان يكون وجها من وجوه العام فاستحضار الخاص ليس استحضارا للعام ابدا لا ابدا مثلا لان الخاص بينه وبين العام وجود تباين حتى إذا واحد اردت استحضار الحجر ما استعبر معه الانسان لان بين الحجر وبين الانسان تباين صحيح تباين كذلك اذا استعبرت زيد بين الزيد الخاص وبين الكلي الانسان أكو تباين اختلاف تغاير مثلا من وجهه الاختلاف بين الخاص والاخر الخاص الخاص من الخاص الخاص له طول صحيح هذا الخاص له طول وله لون صحيح وله عرض في جسمه وله مجموعه مواصفات. بهذه المواصفات زيد زيد بهذه المواصفات يختلف مع الجهتين يختلف مع بقيه الافراد ويختلف مع الكل اما يختلف مع بقيه الافراد فواضح زيد يختلف مع عامر بالمنظمات الخارجيه يختلف مثلا معهم بالتاكيد يختلف معه بالطول يختلف معه مثلا بالعرض يختلف معه بالكلام يختلف معه الشعر، فيه الى في آخرين استحضر زيت يعني لن أستحضر أمر وعودا بعد هذا الله كيف يختلف مع الكل قالوا نعم يختلف مع الكل لأن زيت مقدار خارجي ويكل لا بأحسنك مفهوم ذهني؟ فبينهما خلاف من هانجلجية واحد اثنين ايضا ضيد يصدق على فرد جزئة يصدق على كن فرد اما مفتوم الانسان الكل يصدق على فبايده هما تقاريره فالتحضاري للخاص لا يعني التحضاري للعام لأخنا بين الخاص وبين العام تغاير تباين اخلاف ما في زيد ليس هو نفسه في الإنسان ولهذا استحضار زيد لا يحضر في ظلمه الإنسان ولا يحضر في ظلمه عامر ولا باكر ولا خالد ولا الآخره لأنه تشغير بين المستحمر وذاك المحل فلا يمكن أن يكون المباين وجعا من وجوه المضر الآخر ولذا المصنف يقول القسم الرابع مستحيل لهذا لان الخاص لا يكون وجهه من وجوه عامه ابدا ما ادري واضح او لا كما تتذكر يعني جمارا لكن شوفوا تذكروا الله اكو طريقه معينه لا شوفوا احيانا استقبل الخاص زي كما قلنا في الشيخ استقبل زي لازم هذا الاستحضار يكون سدا يكون سبب لحضور الكلي ده مو هذا بالطبع وحده اذا كان تطور زيد سبب لحضور الكلي هذا خارج عن بحثنا يصير وضع عام والموضوع انه عام ايضا لان استظهر زيد لكن بالصدفة بأي طريق من الطرق حضر الكلي معه في الذهن ثم وقعت الاقن الى هذا المركب انت هذا ممكن يعني اتتخذ زيد من ارقم ويكون حضور زيت كذا لحضور الكل ثم وضع لفة الإنسان فيه هذا الكلي حضر بنفسه وإن كان له في الحضور يعني حضور زيت تصدر حضور الكل هذا ممكن لكن يكون الوضع عام والموضوع له عام خارج عن بحثنا إحنا بحثنا حضور زيت لنفسه من دون حضور الكل معه حضور زيت فقط هل يكون هل يمكن من حضور زيد أن أضع اللفظ بالعام؟ المصنف يكون مستحيل لماذا؟ لقابل الزيت لأن زيت ما يمكن أن يكون واجلاً وله إجلالاً ما يمكن أن يكون واجلاً بالعام المصنف اتضح وهذا بخلاف القسم الثالث. استخدار العام يكون واجلاً من وجوه القاس واضح هذا ممكن أضع. <تصفيق> إذا مقصود بحاتن حاتن حاتن الشع الشع <تصفيق> إذا مقصود بال بالكار فيسرعون أما إذا أنا أقصد بالحاتن بحاتن مطاعم هذا حاتن مطاعم إلا بما هو عنوان شيء يعني كل كل يسأل يقرأ يفهم ما هو شئ ما يمكن يكون حضور صدور شيء ما هذا مطب السباح او ماذا رابع المضرب خاص تطبق هذا. أما استحالة الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام فنقول في بيان إن النزاع في إمكان شكرا مو في وقوع في الإمكان الرابع في إمكان ذلك يعني إمكان الرابع ناشئ من هذه المقدمة من من النزاع في امكان أن يكون الخاص وجها وعنوانا للعام من قال بأن الخاص يكون وجه للعام قال رابع منكم من قال أن الخاص لا يكون وجها للعام قال رابع منكم وذلك لما تقدم من أن المعنى الموضوع له هاي مقدمه لا بد من تصوره كما قلنا في ذكر الماضي الا بنفسه تفصيلا او في وجهه لا بد من التصور قال الاستحالة الحكم على المجهول فلا بد من التصور والمفروض في هذا القسم يعني في الرابع ان المعنى الموضوع له يعني العاط لم يكن تصورا بنفسه صحيح ما تصور المعنى الموجود له انا وضعت اللفظ العام بس ما كان العام عندي متصور، إنما تصورت خاص، ولذا شوف يقول إن المعنى الموضوع له لن يكن متصورا يعني العام وإنما تصور الخاص فقط فقط لا لو كان العام متصور بنفسه لا لو كان العام متصور ولو بسبب تفوّل الخاص حضر العام ولو بهذا السبب يعني ولو بسبب تطور الخاص إذا حضر العام كان هذا القسم الثاني في الكتاب يحب. يصير المو الموضوع له عام الوضع عام والموضوع له قادة عام عبادة عام السيئة هذا خارج عن البحث تحكّت القسم الثاني قال وإلا لو كان يعني لو كان العام متصورا لنفسه ولو بسبب تطور الخاص كان من القسم الثاني الوضع عام والموضوع له عام ولا كلام فيه امكانه ولا كلام فيه ممكن القلبعة ولا كلام فيه إمكان بل في وقوعه لا كلام أيضا كما تقدم فلا بد حينئذ للقول بان كان القسم الرابع حتى نقول الرابع ممكن لا بد نفرض أن الخاص وجها للعام لا بد من القسم الرابع من ان نفرض ان الخاص يصح ان يكون وجها من وجوه العام وجهه من جهاته حتى يكون تطوره كافيا في تطور العام بنفسه ومغنيا عنه لاجل ان يكون تطورا للعام بوجه من وجوهه لا بد من هذا حتى نقول واضح من كيف لا بد أن نقول أن تطور الخاص كافٍ يعني الخاص وجه من مجهول. أما لو قلنا مستحيل كما يقول المصنف فالرابع مستحيل أيضاً. المصنف يقول ولكن الصحيح الواضح لكل مفكر أن الخاص ليس وجها من وجوه العام بل الأمر بالعكس من ذلك. صحيح؟ العام وجه من وجوه الخاص اما الخاص لا ليس من وجوه العام فان العام هو وجه من وجوه الخاص وجهة من جهاته ولذا قلنا بامكان الخصم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص ممكن هذا لأن اذا تصورنا العام فقد تصورنا في ضمنه جميع افراده ولو بوجه من الوجوه، فيمكن الوضع لنفس ذلك العام من جهه تطوره بنفسه فيكون من القسم الثالث اذا كان المتطور عام والموضوع له عام بنفسه فاقفل ثالث اذا كان الوضع عام يعني المتطور عام والموضوع له خاص فاقفل الثالث ويمكن الوضع لافراده من جهه الثالث من جهة تطورها بوجهها فيكون من الثالث أما الكلام في الرابع بخلاف الامر في تطور الخاص فلا يكون الوضع معه مع تطور الخاص إلا نسبة ذلك الخاص صحيح إذا تفن أول أما أن نتطور الخاص ونضع للعام يعني نتطور زي ونضع للإنسان النبغ قدم بحيث ولا يمكن الوضع للعام اذا كان المتصور خاص لا يمكن الوضع للعام لأننا لن نتصور العام اصلا لا بنفسه بحسب الفرد ولا بوجهه لماذا ليس بوجهه اذ ليس الخاص وجها له للعام كما قلنا اذا لم يكن وجها قال ويستحيل الحكم على المجهود المطلق اذا العام ما حضر لا بنفسه لا بوجهه فاذا حكمنا عليه يكون حكم على المجهول والحكم على المجهول مستحيل لذا القسم الرابع مستحيل وهذا حار بحث اما الكلام كل الكلام في القسم الثاني الوضع العام والموضوع له هذا ممكن المصنف يقول يكون من قبل واقع يقول هذا في الوقوع وقت في الوقوع عندنا وقت مهلا الوقت يدع ان شاء الله عندنا وقت مهلا يقول في البدايه من قال لأنه واقع قال لأنه لم قلنا بعد ومن أمدده الحروف صحيح؟ الحروف من إلى عن الحروف بعد على إلا يقول هاي الأمر من أن يقفل كيف؟ قال الحقيب الوضع في المحام لكن الموضوع له الخاص كيف مثلا تعالوا إلى من, من كين نحن ما؟ افتداء صحيح؟ فبالنسبة إلى من أنا الواقع أتطور المعنى العام تعني الافتداء المعنى العام يعني الافتداء والافتداء له أفراد كثيره من أفراده هذا الخاص من سالت التطور استعبرت العام كل الاعتداء لكن في الوضع وضعت من مو الاعتداء مثل وضعت هذا المعنى الحرفي من الخارجين هذا بقى. هذا طار الوضع العام والموضوع له خاص فقالوا يمكن وهكذا في انا وهكذا في وفي الى اخره ما ترى إلا أدار استثناء حارس الحروف طب أنا اتصور كلين استثناء وكلين استثناء عام له أفراد كبيرة من أفراده غير من أفراده خلا من أفراده حاشا من أفراده عدا صحيح من أفراده أيضا إل. فأصور كلين استثناء من العام ثم أضع الاسم لهذا الفرد الخارجي إلا اقول جاء القوم اللازلزل صحيح صارت اثناء التنين فقالوا اذا السالب ممكن مواقع يعني منه الحروف فيه وهكذا في اسم الضمائر وهكذا في اسمائه زرع المصنف يقول من هنا ينفتح لنا باب, ينفتح باب. في الاصول يسمى بباب المزمن حرفي المزمن حرفي المالفه المعنى الحرفي في الاصول بحث عميق دقيق لطيف اللي المعنى الحرفي, المعنى الحرفي لغوي الحروف هذا بحث بحث لغوي من هنا القسم الثالث بحث المعنى الحرفي في الاصول فاصبح بحثا عميقا لطيفا دقيقا خلاص المقطع يقول اولا سؤال الحروف لها معاني او الحروف من له معنى او الى على عن الى اخره لها معاني الحروف ليش يقول قلنا لها معاني او ليس لها معاني هذا يمكن ان يلفت اضلال الى الوضوح تعال خط هذا الباب اولا الحروف لها معاني او خل نعرف هذا الباب اذا حققناه وصدقناه نقل فالسؤال هل الحروف لها معاني؟ المتنس يقول المثلث أقوال ثلاثة. الحروف لها معنى ولا الأقوال ثلاثة. بعض الحروف لها معنى. الحروف لها معنى. إله لها معنى. شنو معنى إله؟ الانتهاء. من لها معنى؟ شنو معنى من؟ ابتداء. عن لها معنى. شن معناها؟ على لها معنى. شنو معناها؟ <تصفيق> لها معاني بعضها. صح؟ شنو تقول ما لها معنى؟ لها معنى. خط. شنو معانيها؟ معاني حروف. يقول معانيها نفس معاني اسمه. نفس معاني اسمه. المعاني الاسمية. شنو معناها؟ نفس هو المعاني الحسية. شنو معاني الابتداء؟ الابتداء يعني علاقة كبيرة بالكلمة. علاقة ما؟ ها نفس معنى منه ونفسها. لذلك تها للمعنى هو معانيها فالمعاني الإثمية معانيها نفسها معاني المعاني الحقيقة بلا فرق الا فإذا أسفركم لها معاني ومعانيها نفس معاني المعاني الإثمية واضح هذا القول الأول أن الفرح لها معاني ومعانيها تشابه أو نفس المعاني المذكوره للمهان الأسمية مثلا زيد زعفر تدل على ذات خاصة زيد معنى يدل على ذات خاصة فلها معنى الأسماء خذ الحرف لها ما من معنى الابتداء الابتداء معناه امتلاك السير من هنا الانتهاء معناه انتهاء السير هنا وهكذا إلى آخره فنفس ما نقوله في المعاني الاسميه من المعاني نفسه نقوله في الحروف ايضا فالحروف لها معاني كما ان الاسماء لها معاني الا, إلا ان هناك فرقا بين المعاني الاسميه والمعاني الحرفيه ما هو الفرق يقول المعاني الحرفيه والمعاني الاسميه معانيها واحده لكن فرق واحد. بين الحروف وبين الاسمين ماذا الفرق يقولها المعانى الاسميه حينما تذكر وتحضر تحضر مستقله يعني شنو مستقله لا تحتاج الى رابط بو مثل ما تحتاج الى ما قبل وإلى ما بعد لا مثلا اقول ابتداء سيري كان من الحوض العلمي الزجري أقول هذا الكلام شبه ابتداء من ذكر يحضر لها معنى يحضر لها معنى وليست اتحاد الى رابط يربطها ابتداء لها معنى مستقل اما الحروف فلا ما لها معان مستقل ما لها معان مستقله معانيها تحتاج الى طرفين قبل وبعد مثلا اقول ولكن من يحترمون الى حرم من اجل عليه السلام من اجل من واقع ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان من تذكر ان يكونوا كمعنى اجل كمعنى يكونوا غيري وليس معنا المستقبل شنو معنا آلي وغيري يعني ده حاجة الى رابط ده حاجة الى طرفين بخلاف المعانة السنية وهذا هو الفارق بين الطرفين بين المعانة يكون الحكرا فيه اتضح الفرق اتضح يقول هذا القول عليه شكاله عليه شكاله شنو هذا هو يقول المعانة الاسمية هنا الوضع فيها عام صحيح الوضع فيها عام والموضوع له عام ولاحظ كلي الانتباه واضع لفظ بالاثناء لهذا الكلي اذا قلتم الحروف كالمعاني الاثميه شيء يصير وضع في, في الحروف أنتم انتم جيء ما وضع في, في الحروف عام والموضوع له عام لان قلتم المعاني الحرفيه كالمعاني الاثميه اذا كل معاني الاسميه مشابه لها الوضع وضعت المعاني الاسميه عام والموضوع له العام فيجب ان يكون الحروف كذلك يحدث اذا كلمتم بهذا خرج عن الحريف فلنحن عنده اثناء الوضع العام والموضوع له الخاص اذا كلمتم عن المعاني الاسميه نحن نقول الاسميه موضوع الوضع العام فالحروف يجب ان تكون اسمية موضوع الوضع وهذا خروج البحر للبحر واضح المعنى الأول؟ قال وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص وتحقيق المعنى الحرفي قال أما وقوع القسم الثالث شوفوا ممكن قلنا ممكن الكلام هناك الوقوع عدم الوقوع أما وقوع القسم الثالث فقد قلنا أن مثاله وضع الحروف وما يلحق بها من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والاستفهام ونحو ذلك ونحوها أيضا ونحو, ونحو وقبل إثبات ذلك لابد من تحقيق معنى الحرف الحرف له معنى أولى وما يمتاز به على الاسم يعني الفرق بينه وبين الإثناء فنقول السؤال هل الحروف لها معاني قال الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء ثلاثة القول الأول أن الموضوع له في الحروف التفتوا هو بعينه الموضوع له أين في الأسماء المسالخ يعني المشابهة المسالخ لها في المعنى يعني معنى الحروف نفس معنى الأسماء فمعنى من الابتدائيه شنو معنى هو عين معنى كلمه الابتداء يعني المعنى الاثنين بلا فرق وكذا معنى على معنى كلمه الاستعلاء وكذا في معنى كلمه اصدقيه وهكذا الى اخره فالحروف لها معاني ومعانيها نفس المعاني الاثنيه وانما الفرق يفرق فرق واحد وانما الفرق في جهة أخرى وفي هذه الجهة المعنى واحد بين الحروف والأسماء لكن أتفق في جانب آخر وهي أن الحروف وضع لأجل, لأجل أن يستعمل في معنى لكن بشرط إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة لغيره ومستقل للحظ آلة لغيره أي شون معنى آلة أي إذا لوحظ المعنى غير مستقل في نفسه هذا والاسم لا بخلاف ذلك والاسم وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ مستقلا في نفسه مثلا مفهوم الابتداء معنى واحد وضع له لفظان أحدهما أحدهما كلمة الابتداء والآخر حرف فالمعنى واحد والثاني كلمة من لكن الأول اسجد الاسمي المعنى للسنه لكن الأول وضع له لأجل أن يستعمل أن يستعمل عندما يلاحظ المستعمل عندما يلاحظه المستعمل مستقلاً بنفس هذا المعنى الاسمي كما إذا قيل ابتداء السير كان سريعان ابتداء السير كان كان الحوض العلمي الذهابية إلى آخره والثاني يعني ماذا وضع له لأجل أن, أن يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل لكن غير مستقل في نفسه. كما اذا في قيل سرتوا من النجف سرتوا من الحوض الزينبي سرتوا والحوض ملاحظ مع الطرفين. فتحصل أن الفرق بين معنى, معنى الحرف ومعنى الاسم أن الاول يلاحظه المستعمل عن الابتداء يلاحظه المستعمل حين حين الاستعمال عفوا أن الأول يعني يعني يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره وغير مستقل في نفسه والثاني معنى الاسم يلاحظه حين الاستعمال مستقلا مع ان معنى عفوا يعني معنى الابتداء في كليهما في المعنى الاسمي والمعنى الحرفي شنو واحد وهو الابتداء والفرق بين وضعينهما انهما أن انما هو في الغاية فقط هذا يوضع لأجلان يستعمل آلة وهذا يوضع لأجلان يستعمل مستقل المصنف يقول ولازم هذا القول ان الوضع والموضوع له في الحروف شيكو عمان إذا كان عامين فيقلي عن محل البحر يصير لقفن الثاني وهذا القول منسوب إلى الشيخ الرضي شريف الرضي عليه الرحمة نجم الأئمة واختاره المحقص صاحب الكفاية فصل الله على محمد وعلى الطاضرين الله عز الله عز وجل الله عز واضح الشيخ الآثون خراثان كله كلامه صح عشان الخراطه المطلب الشيخ واضح المطلب سؤالك في المطلب موجود فينا فلي صاحب الكفايه الشيخ الخراطه الاكوند الخراطه صاحب الكفايه الشيخ طلبه لا الشريف الشيخ الخرطان. اما وايده فعلا يعني اثناء الشريف الرضي المعروف المعروف في علم الدب والبلاغة شريف الراضي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>